بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمهم وما كنا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن, أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أترهم شاكرين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 ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اولي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْنِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا تَرَوْنُونَ وإذا فعلوا فاحشة قادوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها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 والجثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا, وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم حتى إِذَا جاءت حتى إذا جاءت قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقه الغواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنعار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنزينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 وذوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قفورا وتلحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتم في الأرض مفسدين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 فكيف أَسَلَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أُرْسَلَ فِي قَوْيَةٍ مِن نبي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ والضراء لعلهم يضرعون. ثم ما بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, وقالوا قد مس الضراو الضراء والسراء ضعف فأخذناه وهم لا يشعرون ولو أن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 أن لو نشاء أصبناهم بِذُنُوبِهِمْ بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ ولقد جاءتهم رسلهم بالبيانات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقضون الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عه وين وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم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 قالوا أرجه واخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأُوْحِيَ لَهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فغلبوا هنالك هُنَالِكَ صاغرين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 فسوف تعلمون لأخطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن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 والعاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا غوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بنا فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والتم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجْلٍ هُوَ الْبَارِعُهُ إذَاعُمْ يَنْكُثُونَ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْ عَقَابِهِنَّ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 يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بناء من ربكم عظيم وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِينَ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قَالَ رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم تار الفاسقين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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآكرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ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 فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك, وأدخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبهم من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 فَلَمَّا أَخَذَتْ أُمُّ مُرَّةَ وَجَفَتْ قَالَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَ أَهْلَكْتَ بِمَنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَأْتِي مَنْ تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا اليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعثروه ونصروه واتبعوا النور الذي قُنِزَ معه واتبعوا النور الذي قُنِزَ معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إن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 قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قيل لهم اسكنوا هذه الْقَرْيَةَ وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفة وَذِخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 وَإِذَا أَنْذَرُ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ لِلْقَهْقَبِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَامًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ الكتاب الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عرب هذا هَذَا ويقولون يَأْخُذُونَ لنا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وإن أَلَمْ يُرْخَفْ عَلَيْهِمْ مِيثَاكُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ المصلحين وَإِذْ نَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها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 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستبرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم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 من يطلل الله فلا هاتي له ويذرهم في طقيادهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو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 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إلَيْكَ وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيء ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِيْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَدْتَ بَيْتَ غَأْرٍ قُلْ إِنَّمَا أَتَبَعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِنْ رَبِّيْ هَذَا دَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَرَى صَتُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ وتضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكفرون عن عبادته ويسبحون.